أعوذ بالله والسلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعالمين العاقبة المنتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عشر المصري وعلى آله وصحابته الضيبين الطاطرين ورضي الله على انتبعا لإحسان إذا يمدين النبات طلواله رحمه الله ونفع المؤية لعلمه ورضي عنه قال ما أدلنا أذكرنا المبتدى والخبر المبتدا والخبر هذا يتم عليها اربعه اشياء تكون ثاني يكون المبتدا والخبر يكون مرفوعين هذا قصه ويكون مرفوع مرفوع المبتدا الخبر ده كان اخوته كان اوكي ويكون منصوب منصوب المبتدا الخبر الاخواته ويكون منصوبان كمتدكي الخبر الغنو أخواتي صحا لآن نقرأ التمرين، التمرينات أدخل كان أو إحدى أخواتها على كل جملة من الجمل الآتية ثم أضبط آخر كل كلمة بالشكل مثلا الجو صحون أدخل كان والأخواتي الجو صحون اي اصبح الجو صح الحارس مستيقظ اي الهواء طلقا اصبح برس. الهواء طلقا مفتي البوستريو منتبي كده مفتي البوستريو منتبي ها طيب انا صاحب القراءه مفيده اضحىت القراءه المفيده مفيده فكر في القراءه مفيده فطرته القراءه مفيدة. على الصدق نافع ما زال الصدق نافع ظل صدق نافع ouais الزكاة واجبة صارت الزكاة واجبة الشمس حارة ظلت الشمس حارة نضحت الشمس حارة البرد قارس أنسى البرد قارسة آه. ثانيا أدخل إنا أو إحدى أخواتها على كل جملة من جمال الآتية ثم أضبر بالشكل آخر كل كلمتهم أبي حاضر ليت أبي حاضر حاضر إن أبي حاضر حاضر يجب إنا أخواتي آلين. كتابك جديد ان كتابك جديد محبرتك قادره كان محبرتك القديمه بديله ان محبرتك قادره كاننا نبر طول عندنا محبرتك قديم كفيت تشبيه يا ايه هذا المثال هذا غير تنهش يخت تقريبا راه داير مكعني ايه ايه طبعا. لا شلاله هذا في هذا الطرف انوا اخواتها قلبك كمكسور يدك كانت الكتاب خير رفيقي ان تعلمت علمت ان الكتابه لا تجبش الا برك كتابه علمت ان خير من الذين الادب حميد ان الادب حميدنا. علمت ان الادب حميد انت مشانك بارك عشان انا حاولت ان ان انت ضلنا دخلنا انا اللي دخلت كتير سامن الان ايه والله شيخ عليمه واحنا راينا ان الـ <تصفيق> الـ ان الادب <تصفيق> صح <حميد>. <تصفيق> <ينهارو> في الصيف <تصفيق> ان البطيخه يظهر في الصيف البرتقال من فواكه الشتاء ان البرتقال من فواكه الشتاء القطن سباب ضروة نشر لعل القطن سبب ضروة نشر فلا نقول من للا... للا... اللعنال فيandelان سربت ثورة وصف النيل عذب نائي فأن عذب الناير ففا النيل وإ fazب ع Dais pleasing لكن نيلي يعقلني نيلي نيلي يعقل تربه اي اي الجزائر تربتها صالحه للزراعه <تصفيق> ممكن العربيه السعوديه تربتها غير صالحه للزراعه لكن الجزائر تربتها صالحه للزراعه ادخل ظننا هذه ظننا واخواتي ادخل ظننا او احدى اخواتها على كل جملتين من الجمل الاتيه ثم اضبط بالشكل اخره كل كلمتين محمد صديقك زعمت محمد, دنمت دنمت في دنمت في دنمت محمد صديقك, صديقك. علمت محمد, محمد صديق صديقك. صح انص بعديه اموك احب الناس إليك. اهداك احب الناس اليك تعلمت ان علمك الناس, الناس اليك احب الناس اليك أحب الناس. هي. هي. أحب الناس اليك هذه راح عندها 10 الناس اليك رايت أمك أرأف الناس بك وجدت أمك أرأف الناس بك الحقل ناضر ظلمت الحقل ناضر البستان مضمرا خلت البستان مضمرا الصيف قائد علمت الصيف قائد الأصدقاء أعوانك عند الشدد وجد الاصدقاء اعوانك عند الشدده كده وجد الاصدقاء اعوانك عند الشدده ايه الصمت زينن لعنت الصوت رأيت الصمت لي عيت الصمت عليت الصمت زينا والله رايته بمعنى أيه. يعني الصمت زين الثياب البيضاء لا الصيفي اتخذت ثياب البيضاء لبوس الصيف أجعلت ثياب البيضاء لبوس الصيف عطرة اللسان أشد من عطرة الرجل أجدت عطرة اللسان أشد من عطرة الرجل رجل. رابعا ضح في المكان الخالي كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة مناسبة واضبطها بالشكل الا الحادثه صارت الزكاته امحت الشمس حاضره ساخنه خير, خير عون عند شد خير ان عذره اللسان قبيح اسد اسد العثره الرجل كلمه واحده صح اعلمت ان الكتابه في غير في غير بل ان تويد تويد عندك كتابه وفي تويد وفي تويد ويدون ان هذه مفيدون مفيدون أو مفيدة مفيدون أنا لماذا؟ أنا ولكن عليمته هذي وش ديها؟ مستعمل ترصب عليها من أنّا وما داخلت عليه هذا على هو المحول أول المحول في محل أنّا وما داخلت عليه في محل نسمع العلي علي نهول من صح تقدير عليمته كتابك مفيدة تقدير مفيد تقدير علمت محمد صديقك لكن اخوه ها؟ جميل حسبت امك صح ظل <تصفيق> الجو صح, صح. <تصفيق> صحوانا صحوانا كأن الحقلة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة صح رأيت عمك طيبة أي أي تصمب عليها أعتقد أن ظل القرن سبب قفارة الجزائر آه نيش أسر تسرق اه ولا نهد تاني اعتقدتو شيخي اعتقدتو شيخي اعتقدتو ايه تنصب ايه صح امسى الهواء ايه او نقيا اصح اخاك اصطوق اه اصطوق اصطوق اصطوق صح اصطوق اصطوق القائمة عادة مدنش اسم اسم البيبي ظهر نوض نيشان انتو طغله سمعت اخاك يشرف سمعت اخاك قادما هنا السمعه كما ذكرنا هي سامعه فاصول ضرين تنوي ندخل زي ما حديث ناس من حال تعود تعال لافته ابراهيم مم. مم. بالي حق ايش ها نجي جسي د اختي ابراهيم مقليس صحيح كثر لا اصحابكماد عاصيا صحيح عاصيا اي هكذا الحسن المنطقي من دلائل النجاح لكن جميلة. ها؟ جميلة. ها. هي. ها. هي. الصمت دليل ايها جميلكم والسكوت سلامه انتم فاذا نطقته لا تكن مخاره ندمت عليه شكره مره وانا ندمت على الكلام اللي حصل للمنطقي من دلائل النجاح لكن سنت قلنا طيب طيب ضع اداه من الادوات الاشخه تناسب المقام في كل مكان خالي من الامثلات الاتيه ان في كتاب خير سميره اي خيطاب خيطاب كتاب اذا ان لا يجب مقامها اللي ايوه سمير سميره ايوه الجو ملبد بغيوم تصبر الجو غيوم الجو جو. جو... جو. اصبح الجو غيوم ملبد بالغيوم اصبح اصبح, أصبح مثل <متنصفش إيه> هذه جو. جوه جوه, جوة. جوة. جوة. جوة. كأن الجو كان الجو جوه الجو جو. إن الجو الجو دم. ملبد ملبدون قوم الناس ا الصدق منجيا صدق منجيا صح ولا ما زال صال ما صديقا لي في التخطيط في اخوك زميلي في المدرسة كان. اخوك زميلي في المدرسه المعلم مرشدا احسنت. الجنه تحت اقدام امك. ان الجنه تحت البنت ومدرستها. رأيت... رايت البنت مدرستها. اا كتشوفي تالها؟ كأنك جيتي وجيتي لمدرستي. ايوه كتشوفيها الاختتاب سميري علمك ضلع اكتاب وظلع اكتاب ايه ضلع اكتاب ايه الاصدقاء عونك في الشدة صار اصدقاء عونك في الشدة كان الاصدقاء ضعف المكان الخالي من كل مثالي من الامثلة الاتية يشمل واضبطه بالشكل الكامل كان, كان الله جبار كان الله جبار كان الله في الحكي كذا في الحكي كذا في العرض كذا اذا كنا كان الله جبار كان غير عمرو جبار رايت جو قاهرا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ليس عارم فقر ليس الحجاب عارم الحجاب صح أمسى فريح. طالب أمسى زين فرح يبيت كئيبا المذنب يبيت الكافر كئيبا يا الله عشر الله إلا المؤمنين صاغ لي ليكه طالعه ليك اللي بدر بدر كان معلم التلميذ جميل وعني ها قلنا تقروا مع التلميذ التلميذ معلم كان او كتابه كتابه يا ما زال صديقي وشامت وشامت واجبتهم. ان واجبتهم صلاه وشماء في وصف كتاب كن واحده مستقبله على مبتدا وخبر ثم ادخل على كل جمله منها كان ومن O bih kelimatiha bih šekl. Alkitabu mm. الكتاب sadiq. Alkitaba sebebu nashri ilimi međan nef. Kip? Ha? Kitabu? Iyi. Alkitabu nuhu ilšada'u bih. Mukun teklanu kana. Kana ilkitabu khayru sadiq. Hayra sadiq. Kana ilkitaba sebebu nashri. كتابه, كتابه. سبب نشر العلم بين الناس كان كتابه كان كتابه, كان كتابه نورا في شباوري كوي ثلاثة في وصف المطار كل واحدة تشتمل على مبتدى وخبر ثم أدخل على كل جملة منها إمن واضبط كلماتها بالشكل إمن المطار المطره رزق من الله عز وجل المطر باريه الأرض للحجية نادر السقوط في أرض الحجية المطر سبب في نبات الزراف تطول إن إن مطر رزق من الله عز وجل رزق إن المطر نادر السقوط في أرض الحجية إن المطار سببه في نباتي الزعف <تصفيق> كون ثلاثة جمالين في وصف النهر كل واحدة منها تجتمل على ممتدائن والقمر ثم أدخل على كل, جم... كل جملة منها رأيته واضبط كلماتها بالشكل رأيت النهر عذب المال رأيت الزعف هو عذب <تصفيق> النهر عذب المال النهر يسقي الزعف فالنهر عميق اتقدروا ايكم رايت النهر عذب الماء رايت النهر يسقي الزرع رايت النهر عميق رأيت رأيته. رايته النهر عميق حديقه صح تذكري بقى الاعراب عارف الجمل الافيه ان ابراهيم كان امه إِنَّا حَفْتُهُ فِي بَرَانْسِ هايه ينصب الاسم يبع اسم إِنَّا بَنصُبْ بِي بِي وَعَلَى بِتُنَسْبِذِهَةَ حَلْضَرِيْهَةَ كَالَ نعم ماضي نعم اسمه إسم نعم اسمه اسمه يبع الخضر هايه اسمه مستدر مستدر فيه جوازنا تقديره هاي على إبراهيم هايه <تسرح infant> ومثل خبر, واسمه خبر <تصفيق> <تصفيق> كأن, كأن, كان منصوب به وعلمة النصبية في الحضارة وجملة من كان واسمه خباري في محده ربي خباري ها القمر مصباح كأن حرف تشفيه ونصب ينصب الاسم ويقع أخر أيها والقمر كأن منصوب به وعلمة النصبية في الحضارة على خبر كأن مرفوع به وعلمة الرعية ضم الظاهرة على أخي <تصفيق> حسبت المال لنافع حسبت في الماضي مبني على الفتر مقدر على أخير <تصفيق> مانع من طبول اشتغال المحال بالسكون العالم لتفكرة تولي أراد تأمد فيما هو ككلمة الوحيد واجتع ضمير متكلم فاعل حسب, حسب مبني على الضم في محلط والمال مفعول أول لحسب نصبه وعلى نصبه فكرة طهر ونافع المفعول تاني في حسب ونصبه وهي وعلامة نصبي للفتح الضرب لا زال كتاب رفيقي ماء الحرف ونفين مبني على السبون ناوح للمين اعرف زالة فعل ماضي نافس يرفع الاسم وينصف الخبر الكتاب اسم زالة مرفوع به وعلاماته رفعه ثم طاهر على اخير رفيق خبر زالة منصوب به وعلامات نصبي فتح مقدرة على اخيره منع منظورها اشتغال محل بحركة المناسبة لياء المتكلم عشر رفير مضاف وياء ومتخدم مضاف إليه مبني على سقوه بمحادثه ايه ايه لسئلة على أقسم النواسخ إلا كم قسم قسم النواسخ إلا ثلاث أقسم ايه كانوا أخوتها وإنوا أخوتها ضرب أخوتها ايه ما الذي تعمله كان وأخواته؟ كان يسمى خبرات خبرات خبرات يسمى خبرات ويسمى خبرات وهذا قسم كله أبعد فيه أي إذا قسم تقاسيم وأخوات كان من جهات العمل؟ إلى 13 كان وأمس أصبح أبحى ضل بات صار ما فتئ بارح زال ليس متى لكن قسمين تقسمهم من جهه التصرف الى ثلاث تصرف كيمي كان امس اصبح اضحى ظل بيتا صار تصرف ناقص فجاء دارحه زاله انفك عدم التصرف ليس متى جن د تتصرف تصرف كامل مديني. يعني معنى أنتها كامل؟ يأتي منها الأمر ويأتي منها المضارة المضارة عشيخ وصف كان يكون كل مم. ومن أصبح يصبح. يصبح. يصبح. يصبح أصبح, أصبح. أصبح. إلا النفعول لما يكون شبه يعني تصرف شبه كامل آه. ما الذي تعمله إنا وآخوتها؟ انظروا لكم سبب الاسم درفه تنصب على المتله بجما اسمرها واربع الذي تدل عليه كان على التشبيه التشبيه وليت واشاجل وليت تفيد التمني المستحيل والرجاء يجب ان نمد مثال يعود يوما يدا امنني هذا ليست مستحيل تمثل صحيح تليده تليده نينجه هذا جدي العسل المتعاس الاستدراك هو اتباع الكلام السابق ب... بنفس ما يتوهم توجعه او اثبات ما يتوهم ايه جيبوا لي مثال الاستدراك محمد شجاع لكن لكنه خيره صح ما معنى التارج هو طلب الامر المحبوب ويكون ضمن المشروع كله. في الورز ايه قالو الله يرحمه يعني صح ما معنى التوق هو انت انتظار الامر المكروه الامر المكروه المريض يشفي يشفى م.. م... ض... <تصول> <تصول> <هل تفيد بقشاة؟ تصول> ما الذي تعمله ضانتو تعمله ضانتو أخواتو تنصيب المبتدى ويسمى النبر الأول والخبر ويسمى إذا كم قسم تقسم أخوات ضانتو أبعاء وقسم كسم مفيد التركي <تصول> أخوة <ما أصل تصول> الخبر وقسم ثاني وهو أربعة أبعاء ضانتو كاسب تخيلتو وتعمل ترجيح المشترك نقول مشترك gluten يفيد اليدين وتخفيف وكل خبر فين ووكالات اعرى اي علامات توجد يفيد التزير بس والانتيقل من حاله الى حاله اخرى وهو اثنين اتخذت جعل والرابع يفيد حصول النسبي السواء هو جميع هذه ثلاثة جمالين مكولة من مبتدأ وخبر بحيث تكون العلمين مبتدأ ظاهر وخبر جملة فعلية والثاني من مبتدأ ضمير لجماعة الضكور وخبر مفرد والثالثة من مبتدأ ظاهر وجملة أسبية ثم أدخل على كل واحدة من هذه الجمل كان ولعله وزعته والله يقضي بالحق والله يقضي الله والله مو فعل ظاهر ويبدي بالحقي خبر جمله فعليه انتم اصحابي انتم هنا مبتدا ضمير جماعه فيكون خبر مفرد الضم مرجعه هو خي مرجعه هو خي <تصفيق> اسم ظاهر ومرجعه هو هنا خبر جمله اسميه كان. كان الله يقضي بالحق كان رضى على كل شيء مبتلي زرته الله ليقضي بالامثلة كنت جم اصحابي كان الظن مرتاه هو خين مرتاه كان انا و تنزل كان بدنا نلعب كان بدنا نعمل شي لعنا نعم تعالوا نجي لا لا نجي صحه لا لا هي اللي قال لعل قائمون لا تقامون انتم قائمون انتم قائمون الله عبد الله يقبل لا لا الله عبد الله شهر رمضان صوم عنكم اجي رمضان صومه واجب الله ذعمتم الظلم ذعمتمكم اصحاب ذعمتم الظلمه الذين خافوا يارب عليه عليه اتخذ الله ابراهيم خليلا تقرا <تصفيق> خطبه قبلها تقرا فيرنات الله رضي بني على الفتح الله رضي بجلال وعلى عمل خورة ثم الظاهر على كرد إبراهيم رضي أول مصور وعلى مصور فتح على كرد خليل رضي بثاني نصور وعلى مصور فتح الظاهر على كرد يا ليتاني ممتو قبل هذا يا حبودي ليت في نظيمة نعلد ما يعمل ناسخ ينصب ويا ذاك اللي دافع على خاطر لي بالقياده لي ميتو خبر ميتو في خبره مبين عند الضمه الضيه الضمه فعل ضمير مستتر هو انا انا, أنا, أنا, أنا. المحرف خبر قبل قبل في الزمن في الزمن قبل الرسول الزمن المقدس عندي اسم فتح مضاف ومضاف والمضاف ها حط تثبيت تثبيت ودا اسم اشاره للمفرد في محل جر مضاف اليه نزيد اللي على لعلي <تصفيق> ابلغ على اسبابه لعله في الماضي لعله ديال هنا كلش مو متصل مبيو متصل على فتح شكرا على منع في الحاله رقم 1/2 نصف نصف الثاني في الماضي المضارع مرفوع بالتربيع الخمسه اسبده غير برضو مستفيده هنا الاسبابه خبر ولا مدرون فيه مصاريف كل جمله الجمله اللي في خير انت هاي هل كنت بس غسنا على الفل الحمد لله يا العالمين ما في شيء ومن الازمان لها عبقو